جئت إلى جولة وتكررت هذه الجولة مني في شاطئ نصف القمر والواجه البحرية وفرنشت. وكنا نمشي في أماكن يكاد أن يكون جميع السيارات اللي فيها تجد يفتح السيارة بأعلى صوت صوت الغناء يفتحون النوافذ بل بعضهم يخرجون من النوافذ وبعضهم يوقف السيارة وينزل السماعات الضخمة رأيتها بعيني عند الابواب يعني ما يكفي صوت السيارة ثم بعد ذلك الصوت يضرب من مسافات بعيدة. هنا عن يمينك وعن شمالك خاصه في أيام الأعياد والمناسبات تكثر هذه في شواطئ كورنيش وعلى وجه الخصوص شاطر نصف القمر وكذلك موجود في شاطئ العزيزية والواجهة البحرية يحصل في هذا بشكل مزعج وكنت أي شخص امر عليه بهذه الطريقة اقول له يعني أنصحه وأنهاه وذكره واقف معه عن حرمه هذا العمل وأثره السلبي عليه وعلى الأمة وكل من سمع في ميزان سيئاتك وانت خير كيف ترضى بهذا من يجتمع عندك الشياطين ولا ولا الملائكه واهل الخير؟ قال لا الشياطين كلهم يقولون شياطين اساله ما حكم سماع الاغاني ونشرها فعلا يقول حرام كل اللي سالتهم يقولون حرام فابدا معها قل ما دام يعني نصرت الشيطان وجمعت الشياطين حولك يعني انصر دين الله سبحانه وتعالى وأعلن الحق كما اعلنت الباطل ولتحضر الملائكه كما حضرت الشياطين من قبل ابدا بعضهم وأنا أتكلم وأعطيه الشريط يشغل الشريط مباشرة أمامنا يكون في قوة في الحق وتسمع الشيخ مسافات بعيدة والناس تسمعه في خير طيب لما كان الأول الأغاني وكل يسمعها طيب هذا جزال خير صار يشغل الشريط الطيب ينفع الله وأذكر يعني عددا منهم بهذه الطريقة بعضهم يترك السيارة والباب مفتوح والصوت يضرب اغاني وموسيقى نعطيه الشريط والكلام الطيب وامامنا وحنا نتكلم حين شغلها يقول والله ابدا ما تمشون اللي تسمعون وأذكر في أحد الطرق كلمنا هذا وذاك والثاني والثالث والرابع فأصبح الطريق كأنك تمشي في تسجيلات اسلاميه يعني ما شاء الله هذا يشتغل بالخير محاضرة محاضرة هذا كله خير أنت بسبب امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر كان له أثر كبير جدا فلماذا تتردد مرة من المرات كنا في مواقف يجتمع فيها الشباب وكل جالس يجلسوا اللي مع عود واللي مع طبل واللي معهم مسجل وشيشة ويشغلون الأغاني بعضهم يرقص عليها وبعضهم هذا موجود في المواقف واحد الله خير قال أنا بسوي مثلهم لكن في الخير يدور عليهم بالإنكار والناس تستجيب حط وضع المسجل جالس مثلهم لكنه محاضر وجاب الشاي والقهوه وصار يدعو وصار يجتمع عنده خمسة وعشرين ثلاثين خمسة وثلاثين من هالليل في المواقف من هنا وهناك وتجمعات الشباب وصار الدعوة للخير الخير وكلمة ويشرب القهوة ويشرب الشاي ويسمع الكلمة وسبحان الله ما وضع الخير في أي مكان إلا خشع المكر باساليب بأساليب أخو الجميع لجده يستجيب مرة من المرات كنت هنا قريب في الخبر الواجهة البحريه ما وجدت إلا السيارة مسجلها قوي جدا وفاتح الأبو النوافذ كلها وفاتح الأبواب والصوت قوي صوت الأغاني جدا ومكتوب على السيارة من الخلف الخرج واجئت أنا ووقفت عند السيارة مباشرة بطف المسجل فإذا جاء قال أنا أنا صاحب السيارة قلت وين صاحب السيارة قال أنا قلت طفا مسجد فطفا قلت أنت من الخرج قال إيه شفيها بقيت. قلت الخرج دينة الشيخ عبد العزيز بن باز أهل العلم والدعوة والدعاه إلى الله أنت معقول من الخرج أنت من أهل السنة قال أنا أنا من السنة من الخرج فتغير وتلون وجهه وتأثر وقال الآن والله وعطيناها شيئة أننا ننتظر منك أنت جاي هنا مفروض تدعو إلى الله أنت الآن تنفع المسلمين تنشر الخير ما هو بالعكس قلنا هذا ليس من اهل السنه اصلا اللي يفعل مثل هذه الأفاعي وتجده مباشرة لاستجابة قوية مرة من المرات وجدت هذا في الرياض وجدت ناس يرقصون عند السيارة وجئت عندهم بطريقة مناسبة من حسوا بوجودي ركبوا السيارة ويهربون يعني فيه جالب الحياة موجود وعلى انه لي فانا اشرت عليهم فالتفت إليه السائق من يلتفت خلاص يضعف انتظر فوقف وجئت إليه وجيت ابك قال احنا عارفين ادري احنا يقول احنا يعني غلطانين واللي سوينا حرام حلق اللحيه حرام انا ما كلمته. لا عن اللحيه جاي كلمه بس عن هذا الموضوع قال جزاك الله خير والله يثيبك قلت انا عندي شريطه بعطيكم اياه المهم جيت لاعطيه لا شريط قال جزاك الله خير وهذا عندنا بعد شريط اخر طيب يمممك تسمعه قلت الله يجزاكم خير وهديه متبادله بس ابيكم تشغله قبل تشغلونه قبل لا تمشوا